وَالَّذِينَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَمْ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 والامر يوم اذن لله الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ألم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضالا هدا ووجدك عائلا فأغنا فاما اليتيم فلا تقهر وان السائل فلا تنهر وان ما بنعمه ربك فحد الله اكبر